خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل المسمى والذين كفروا عن أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم هم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لا أم يقولون افتره قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا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 وقعتموا إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهدون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 سيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب افتقوا اللسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقالوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً قصينا لسان بوالديه حسنا حملته أمه كره ووضعته كره وحمله وفي صاله ثلاثون شهرا حتى شدّه وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أنأشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا عمل صَالِحًا ترضى وأصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك وَإِنِّي من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم يحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الذي قال لوالديه أفلكما أتعدان لي أنخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمنن وعد الله حق فيقول لا هذا إلا أساطير الولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من كل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النساء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 تَمْتَكِبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ صَاعِدَ لَذًا ذَرَّ طَوْمَهُ بِالْحِطَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يديه وَمِنْ خَلْفِهِ لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم جئتنا لتافكنا عنالهتنا فاتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم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 ريح فيها عذاب ليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا أَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى ولا سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا من شيء إذ كانوا يجحدون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرا وصرفنا لآيات لعلهم يرجعون فلو لا نصرهم الذين تتخذوا من دون الله قربانا ذلك إفكهم وما كانوا يفترون، وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلم؟ وَيَا وَلَو إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا نُزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذُنوبَكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ النَّارِ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دونه السماوات والارض ولم يعي بقلقهن نبي قادر على ان يحيي الموتى بل إنه على كل شيء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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلا غض فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون